خلق الإنسان من طفة خلق الإنسان من طفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفع ومنافع ومنها تأكلون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 هو الذي أنزل من السماء ماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومنه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 أموات غير أحياء وما يشعرون أين يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم كرء قلوبهم كرءة وهم مستكبرون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 ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساأ ما يسرون قدما ترى الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم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 ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟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 الله علیم بما کونتم تعملون فدخلوا ابواب جهنم خالدين فيها خالدين فيها فلبيئس مث والمتکبرین وقيل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا لَّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ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 وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه, إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوء أنهم لنبوء أنهم في الدنيا حسناً ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون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 وما بكم نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون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 ويجعلون لله البنات سبحانه سبحانه ولهما ما يشتهون وإذا بشّر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً ظل وجهه مسوداً وهو كذب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 وللله المثل الأحلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها ما ترك عليها من دابة ولكن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 لا جرم أن لهم النار لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تَالَ اللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ قَبْلِكَ فَزَيَّنَا لَهُمْ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 وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به, فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نُسْقِيْكُمْ مِنْ مَا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثِهُ وَدَمِ الْلَّبَنَ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ومن ثمرات نخيل والأعلاف تتخذون منه سكرًا تتخذون منه سكرًا ورزقًا حسنًا إن في ذلك لا آية للقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتها أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن ما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلنا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاة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 فهم فيه سواء، أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَادَهُ وَرَزَقَكُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ افا بالباطل يؤمنون افا بالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم ما لا يملكون لهم رزقا من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون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 وَمَرْزَقْنَاهُمْ مِنَ الرِّزْقِ حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرَّهُ وَجِهْرَهُ هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَدَرَّبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلِ مِنْ أَحَدٍ هُمَا أَبْكَمُ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 وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب وما أمر الساعة إلا كلمح البصر إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير.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 والجلود الأنعام بيوتا تستخفونها, تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله اجعل لكم مما خلق ظلالا واجعل لكم من الجبال أكنانا واجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن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 ثمَّ شهِيداً، ثُمَّ لا يُؤذن لِلَّذين كفَروا، ثُمَّ لا يُؤذن لِلَّذين كفَروا، وَلَهُمْ يُستعْتَبُونَ، وَإِذَا رَأَى الَّذين ظَلَمُوا الْعذابَ فَلَا يُخَفَّف عَنهم وَلَهُمْ يُضَرُونَ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 وَأَلْقَوُوا إلَى اللَّهِ يَوْمَ إذْنِ السَّلَمَ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ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 أن كاثت تتخذون أيمنكم دخلا بينكم أن تكون أمة أن تكون أمة هي أربعة من أمة إنما يبلوكم الله به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 ولا تسألوا مما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم من بعد ثبوتها فتزل قدم من ثبوتها وتذوقوا أبا ما صددتم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 ما عندكم يوم فد ما عندكم يوم فدو وما عند الله باط ولا نجزي النَّذِيرَ صَدَرَ أَجْرَهُ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا أو أُنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فلنحييَنَّهُ حياةً طيبةً ولنجزيَنَّهُم أجرَهُم بأحسن ما كانوا يعملون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 يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية ما كان آية والله أعلم بما ينزل قالوا قالوا إنما أنت مفترض بل أكثرهم لا يعلمون قُلْنَا انْزِلْهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لسان الذي يلحدون إليه أعجميون وهذا لسان العرضيون إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إن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 ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم فعليهم غضب من الله فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة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 ك للذين هاجروا من بعد ما فتنوه ثم جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها إن ربك من بعدها لغفور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 يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا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 وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا الصّوم بجهالة ثم تابوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور الرحيم إن إبراهيم كان أمّة قانة لله حليفة حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه أجتباه واهداه إلى صراط مستقيم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 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عن سَبِيلَهُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ولئن صبرتم له وخير الصابرين ولئن صبرتم له وخير الصابرين واصبِح وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق يُنكِرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ